من هذا التاريخ أو جله لم يكن كله بعقائد اليهود أو الديانة اليهودية فأشرنا إلى نشأة هذه الأمة اليهودية تداء ارتباطهم بالعبرانيين بالعبرانيين سيدنا إبراهيم عليه السلام ترحل العبرانيين ما بين من العراق إلى أرض كنعان في فلسطين ثم إلى مصر ثم الرجوع ثانية إلى أرض الكنعانيين بعد ذلك محور هام أو محور مفصلي من مفاصل التاريخ اليهودي يبدأ تاريخهم يبدا مع موسى عليه السلام فقد تبلورت كثير من صور ومعالم الديانه اليهوديه مع الاحداث التي جرت ايام موسى نبي الله عليه السلام و نشؤه في بلاط فرعون ثم مناصرته لابناء قومه من العبرانيين العزله التي كان يعيش فيها اليهود في كل مكان وطئت اقدامهم فيه وهذه العزله بقيت طابعا مميزا لليهود حتى عصور متاخره وهي ادت بشكل رئيسي الى اثاره الضغائن بينهم وبين حكام مصر من الفراعنه ثم الاضطهاد الذي جرى ايام فرعون ضدهم وبينا كيف خرجوا مع موسى وعبروا البحر حتى وصلوا إلى سيناء وكان أن بقوا في سيناء مدة تقرب من أربعين عاما كانت تشكل فترة التيه اليهودي تاهوا يدورون في أرض سيناء كل هذه السنين هذا التيه صار رمزا لهم في عهد في عصر الشتات حينما تفرقوا أصبح نوع من المنعكس والرمز الذي يرمز إلى اليهود أنهم تائهون في هذا العالم أيضا مشتتون فحاول تعاتل الحركة الصهيونية في العصر الحديث القرن الماضي وهذا القرن أن يستغلوا هذه الرموز ليعبئوا اليهود بفكرة أرض الميعاد والشعب المختار وما إلى ذلك فأشرنا إلى أن موسى توفي وكذلك توفي أخوه هارون وأكثر الذين كانوا مع موسى من قومي هلكوا إلا قليلا قادهم يوشع بن نون ودخل أرض كنعان عن طريق اريحا واستطاع أن يعني كما تروي كتبهم وأن يقوم بمذابح كبيرة بحق الفلسطينيين يعني حصل سفك دماء كبير هو كان ثمن لانتصارهم على الكنعانيين حينما استقروا في فلسطين لا نريد ان نفصل في التاريخ اليهودي لكن هنالك معالم بارزه حصلت في ما بعد هذا التاريخ هي الدول والممالك التي اقاموها أيام داود وسليمان وغيرهم من عصور الملوك والقضاء أقام بنو إسرائيل ممالك لكنها لم يقيد لها أن تستمر طويلا السرعان ما تهاوت على يد ضربات الأشوريين وأيضا البابليين وتروي كتب التاريخ أنه الملك البابلي نبوخذ نصر هزمهم في معركه شهيره واستطاع ان يدمر مملكتهم وياخذهم اسرى الى ارض بابل فمنذ ذلك اليوم اصبح الأسر البابلي يعني ايضا علامه مفصليه من علامات التي طبعت تاريخ اليهود لأن يعني حائط المبكى وما شابه فهم يبكون زوال ملك بني إسرائيل على هذا الحائط الذي يدعون أنه حائط المبكى ولكنه حائط البراق هو أثر إسلامي قبل أن يكون أثرا يعني وليس أثرا يهوديا كما يزعمون هم يقولون أنه جزء من هيكل سليمان يزعمون هكذا حلاية حال في الأسر البابلي يعني كتب التاريخ والمحققين المنصفين يرون أن عقائد اليهود تبلورت في فترة الأسر هذا ما يذكره الدكتور رحم السوسا في تاريخ العرب واليهود في التاريخ وغيره من المؤرخين يعني أت المود أحد كتب بني إسرائيل المهمة جدا هي تبلورت وتكونت وكتبت تحت ضغط الأحبار والرهبان تحت ضغط ظروف الأسر وظروف الاضطهاد التي مروا بها فنشأت عندهم عقدة الاستعلاء وهذا شيء معروف في علم النفس أن الإنسان الذي يعاني من الذل يصبح عنده نوع من يعني رد فعل عكسي قد يؤدي به الى عكس ذلك الاستعلاء فا والعزله تفاقمت وتعمقت وتجذرت في نفوسهم عزلتهم عن الشعوب التي يعيشون فيها فيكونون مجتمعا مغلقا لا يختلطون به لا يختلط هذا المجتمع بالمجتمع يعني المحيط الموجود فيه نشأت عندهم من الاستعلاء فكرة الشعب المختار وغير ذلك من الأفكار فنحن يعني لمزيد من الاطلاع يمكن أن تراجعوا قصة الحضارة أو كتب التاريخ التي تروي ظروف التاريخ اليهودي بعد ذلك تدمير ممالك تشتت اليهود في مناطق متعددة أخذ ال يعني البابليون هذا القسم صاروا في بابل أسرى حال أربعين ألف اخذ ثم غيرهم تفرقوا في البلدان وبقيت يعني أحلامهم بإقامة دولة إلى أن حاولوا بها في العصر الحديث على حينما عقدوا أول مؤتمر صهيوني في أواخر القرن التاسع عشر لعله عام 1897 في مدينة بال سويسرا وكان المحرك الرئيسي لهذه الفكرة يهودي نشط وصهيوني عريق اسمه تيودور هيرزل هذا يعني هو باعث فكرة الدولة اليهودية الحديثة وعقد أول مؤتمر صهيوني في سويسرا، وذلك يتيمنون به ويضعون صورته في في الكنيست الإسرائيلي. الذي يشبه البرلمان اليوم نتناول رؤية القرآن الكريم لعقيدة بني إسرائيل ننظر عقيدة بني إسرائيل كما صورها القرآن الكريم حينما نقرأ القرآن نلاحظ أن الآيات الكثيرة تنطق بالكثير من الاحترام والتبجيل لأنبياء بني إسرائيل القرآن الكريم وهو الوحي الإلهي الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله صور العقيده عقيده بني اسرائيل وانبياءهم صوره صادقه تصويرا صادقا وسليما وهي لا تختلف في جوهرها عن العقيده الاسلاميه قال تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط هنا الوحي هو وحي مشترك إلى كافة الأنبياء من نوح وإلى النبيين من بعده ثم إلى أنبياء بني إسرائيل فالعقيدة الأصلية لبني إسرائيل هي عقيدة التوحيد وإلا ما هي المشكلة ما هي مشكلة بني إسرائيل مع الأقوام التي عايشوها قد تنشأ مشكلات مادية لكن المشكلة الأساسية التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين من آمن بدعوته مع قومه ابتداء حتى مع أبيه هي مشكلة عبادة الله الواحد الأحد التوحيد هو جوهر الديانات رسالة الدين هي بث الوحدانية وإقرار الوحدانية في العالم وبثها بين نفوس الناس فلن تكن المشكلات كما يصورها مشكلات دول كما يحاول منظر اليهودية والصيونية أن يصورها أن المشكلات هي سياسية وما إلى ذلك القضية هي قضية توحيد أو وثنيه أو كفر أو إلحاد فكانت عبادة العقيدة الاصليه كانت الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد إله الناس جميعا العالم, العالم بكل شيء والقادر على كل شيء فذلك الإيمان بالملائكة والرسل والكتب السماوية واليوم الآخر وما يتصل بذلك من الحساب والثواب أو العقاب عقيده التوحيد وما يترتب على الايمان بالوحدانيه من وجود ملائكه من وجود يوم اخر معاد فيه حساب هذا الحساب يعقبه ثواب او عقاب وما الى ذلك هذه العقيده السليمه الاصليه لبني اسرائيل وهكذا صور القرآن الكريم هذه العقيدة تصويرا صافيا ونقيا قال تعالى على لسان إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون هنا يبين سفاة الله العلم العلم المطلق فهو يوجه وجهه لله قاطر السماوات والأرض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 ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين فاذا سلسله من الانبياء كلهم على عقيده ابراهيم العقيده الحنيفيه عقيده الايمان بالله الواحد الاحد ويوضح هذه الايات ايمان ابراهيم بالله الذي فطر السماوات والارض ومقاومته لقومه عندما حاجوه في ذلك كان يجادلهم يناقشهم يحاججهم وتاكيده ان الله وسع كل شيء علما العلم الالهي واسع يحيط بكل شيء كما توضح ان ابناءه الانبياء نالوا من الهدى والرشاد ما نال ابوهم ابراهيم فكل الانبياء هداهم الله ونالوا الهدايه والمعرفه الحقه هذه نظره الاسلام نظره القران إلى الأنبياء جميعا نظرة فيها إجلال وتكريم وفيها نفوذ إلى جوهر الرسالة السماويه وجوهر النبوة ايضا وهناك آيات أخرى تشهد لإبراهيم نحن الآن في صدد عرض العقيده الحقيقيه لبني اسرائيل من خلال القران سنعرضها من خلال كتب اليهود ايضا لكن ابتداء نحن نعرضها من خلال القران الكريم لنرى الصوره الحقيقيه الصافيه هنالك ايات اخرى تشهد تشهد لابراهيم وبنيه انهم امنوا بالاله الواحد القهار ومن يرغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآفرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب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 الاسلام لله فهذه هذا هو الجذر المشترك الذي يربط الاسلام بالديانات فالحقيقه هو جوهر الديانات واحد لكن سنرى كيف غيره الاحبار والرهبان وحرفوا وبدلوا فيه فصار من يعبد يهوه ومن يثلث يسلف الله ومرة يجسم إنما العقيدة الحقيقية هي عقيدة التوحيد الذي لا تشوبه شائبة الشرك أو شائبة التشبيه وتكسر الإشارات في القرآن الكريم وتتكرر عقيدة التوحيد باليوم الآخر منسوبه الى غير ابراهيم من ال... من انبياء بني اسرائيل والصالحين منهم قال تعالى على لسان يوسف يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الى ام الله الواحد القهار استفهام وسؤال في في حجه في اثاره وتحريك للعقل ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون الجهل الجهل هو بداية سبب كثير من الانحرافات من الله در المتنبي يقول ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم أكثر الناس لا يعلم ماذا تعني؟ وخطاب من لا يفهم كيف فالله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد إلا هو لا تعبدوا إلا إياه هذا هو الدين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا بالنسبة إلى يوسف عليه السلام بالنسبة إلى موسى نلاحظ عن التوحيد واليوم الآخر والحساب يقول الله تعالى مخاطبا موسى إنني أنا الله لا اله الا انا فاعبدني واقن الصلاه لذكري ان الساعه اتيتك اكاد اخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فاذا هنا دعوة للإيمان بالساعة يوم الساعة يوم الحساب يوم القيامة أيضا على لسان موسى هنالك وصف لله عز وجل نحن نذكر هذا لنرى كيف سيصفون الله لأنه اليهودية مشكلتها أنها أغرقت في التشبيه فابتعدت عن التنزيه تشبيه وتشبيه الله بصفات المخلوقين والتنزيه هو تنزيه عن صفات المحدثات يقول رصب الله عز وجل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو خالق خلق كل شيء الخلق الخالقيه هي الصفه الجوهريه لله سبحانه وتعالى ايضا من اهم الصفات انه خالق ثم هدى وعن الحياه الدنيا ومتاعها ومتاعها والحياه الاخره وما بها من جزاء يقول الله تعالى على لسان موسى ايضا يبين ان هذه الحياه الدنيا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. توضيح تبيين لهم كي لا ينغمسوا في متاع الدنيا وشهواتها لان موسى عانى من ماديه قومه ومن تهالكهم على المتع الرخيصه وعلى الشهوات وعلى الاكل والشرب وتلك ميزة يشتركون فيها مع الانعام ما الذي يفرقهم من الناحية الإنسانية فأراد أن يبين لهم كيف أن هذه الحياة هي له ومتع والدار الآخرة يجب أن تكون هذه الدنيا كما عبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة أن تكون مزرعة للآخرة ازرع هنا تحصد هناك ف... وان الدار الاخره دار الاخره هي دار القرار ليك دار القرار وليس هذه هذه مؤقته مهما طالت هذا... هذه كانت العقيده التي نادى بها انبياء بني بن اسرائيل لو فصلنا ودققنا فيها وتعمقنا فيها لا بل لو نظرناها نظره حتى من السطح نلاحظ انها لا تختلف كثيرا او قليلا عن عقيده المسلمين تهتم بوحدانيه الله فهو اله الكون الخالق الرازق وتسند له كل الصفات القدسيه كل الصفات المقدسة تجسبها له تسندها له كما تهتم باليوم الآخر والحساب وغيرهما من المعتقدات فهي إذن لا تختلف في جوهرها عن العقيدة الإسلامية والقرآن في رؤيته لمسيرة الأنبياء يرى أنه نالك أن الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم جميعا هم كانوا دعاه للإنسانية يبينون لها طريق الحق من طريق الباطل ويجنبونها أو يحاولون تجنبها سبل الضلال دعوة كبيرة للوحدانيه ولعل مسيرة الأنبياء مع أقوامهم هي, هي صراع بين التوحيد والوسنية الحضارات القديمة كانت جميعا وسنية حتى الحضارات التي وصل بها الانسان الى الى القمه في العقلانيه وفي الرؤيه مثل الحضاره اليونانيه قمه في في النظر العقلي ولكن الوثنيه طاغيه والحضاره الرومانيه قمه في التنظيم القانوني والتشريعي والاداري والسياسي تخيلنا حضارات وثنيه وما قبلها طبعا الحضارات التي سبقت هاتين الحضارتين الاغريقيه والرومانيه مثل حضاره بابل و بين النهرين وحضاره مصر والحضارات في كنعان وفي الفينيق وفي فينيقيين بلاد في الشام ولبنان كلها كانت حضارات وثنية فلذلك الأنبياء لما هم عاشوا أكثر في هذه المناطق كانوا هم يريدون أن يبينوا عقيدة التوحيد فمن هنا كانت مشكلاتهم مع أقوامهم تلك ما التي عرضها القرآن الكريم فيما يسمى بالقصص القرآن نلاحظ من جهة أخرى القرآن الكريم من زاوية ثانية عرض موقف بني إسرائيل من أنبيائهم موقف بني إسرائيل من أنبياء. فنحن أخذنا فكرة واضحة عن عقيدة بني إسرائيل كما يصورها القرآن الكريم، ولكن كان هنالك صد ونفور من بني إسرائيل تجاه أنبيائهم. فنراهم ساروا في وجه هؤلاء الانبياء رفضوا الاستجابه لهم واقترحوا العقيده تركوها جانبا العقيده التي جاء بها هؤلاء الانبياء ثم هاجموا الانبياء وقتلوهم احيانا الى هذه الدرجه صور واستبد بهم الضلال والجحود فعبدوا غير الله وأنكروا البعث ونسبوا لأنبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من أنبياء حقيقة من يقرأ الثورات يعجب وكذلك التلمود يعني ينسبون إلى الأنبياء صفات لا يمكن أن يقترفها أشرار الناس العاديين فكيف يمكن أن يقترفها الأنبياء هذه تجدها منسوبة لأشياء يقشعر منها البدن وكلها ويبقى هؤلاء انبياء كيف كيف عمرك الله كيف يلتقيان كيف يلتقي صورة النبي الذي هو المبعوث رحمة للعالمين والذي اصطفاه الله يصطفيه من بني البشر ثم يرتكب من حاشا لله وحاشا لأن... لنبي أن يكون كذلك في الصورة. فالقرآن الكريم صور هذا الجانب كما صور عقيدة بني عقيدة أنبياء بني إسرائيل وهي عقيدة سليمة وصافية موحدة صور موقف بني إسرائيل أيضا من أنبيائه فنحن نلاحظ مثلا هنالك آيات تصف بني إسرائيل وأخلاقهم ومنطفهم من الأنبياء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذله والمسكنة وباءوا بغضب من الله هؤلاء على بني إسرائيل المصر. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واعتداء فصلت عليهم الله وغضبه باؤوا بغضب من الله وغربت عليهم الذله والمسكنة ولو في السنين وهم مسحوقين من شتى الامم قال تعالى أيضا في محكم كتابه الكريم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أشد قسوة من الحجارة تصوير بليغ الاعجاز القرآني الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم قست قلوبهم من يصور من يقرأ صورة الممارسات الممارسات الشعب العبري اليهودي عبر التاريخ يتلمس هذا هذا الوصف القرآني ويبين موقفهم مع موسى كيف آذوه إيداءا وغيره من الأنبياء. قال تعالى أيضا فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هنا إذن أول اتهام لهم اتهام بالقتل ناس تكذبوهم وناس تقتلوهم استكبار بلغ بهم الغرور والاستعلاء والاستكبار مبلغا كبيرا لأنه لأن ما جاء به الرسول لا يناسب الهوى هواهم الشخصي فيستكبرون فإما يكذبون فريقا فريق يكذب أو يقومون بقتله قتل الأنبياء صور. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون هنا تلبيس من ذلك الذي كتب كتابا في العربيه اسمه تلبيس ابليس ابن الجوزي لعله يلبسون الحق بالباطل يخلطون الحق بالباطل فيلتبس الأمر على الناس وتكتمون الحق وأنتم تعلمون هذه أحد الخصال وهي خصال ممجوجة أن يكتم الحق وهو يعلم قال سبحانه أيضا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول ويقولون سمعنا وعصينا واسمعوا غير مسنا وراعنا ليا بلسنتهم وطعنا في الدين وقال ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا صور الى اي درجه نار ال, ال التمرد في وجه الانبياء والتمرد على قوانين الله سبحانه وتعالى وتشريعاته حتى يكون من الوحي الالهي هذا الموقف منهم لعنهم الله بما كانوا بكفرهم فبما ايضا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق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 ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لاحظ هذه صورة تصور نفسيه الشعب اليهودي جزاء بأعمالهم الله سبحانه وتعالى وقى بينهم العداوه والبغضاء. تلاحظ بني إسرائيل مذاهب شتى وفرقا متناحره فلانهم تدفعهم الانانيات ودائما كان تخريب ممالكهم ودولهم لهذه الحزازات وهذه الانانيات وتمسكهم بالامور الدنيويه هو الدافع ايضا الى تحللهم وتمزقهم لأن الله هذا هذا نص إلهي ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدون نارا للحرب أضاء الله جبلوا على إقاد نار الحروب الفتن وإثارتها عبر التاريخ نحن لا نريد أن نفصل الآن فالتاريخ القديم والحديث يشهد بالفتن التي يثيرها اليوم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ايضا كيف أنهم معروف وأنتم ذكرنا كيف أنهم عبدوا العجلة بعد ذهب موسى ليتلقى الوصايا أربعين ليلة جاء وجدهم ارتدوا عن ديانتهم وراهم سويلهم عجل من ذهب قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم الحلي عجلا جسدا له خوار ألم, الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالما جاء وجدهم وكادت تحدث فتنه لانه اراد ان يصدهم عن هذا الذي ارتكبوه اثاري هم ما كانوا مؤمنين بدعوتهم ويريدونهم قائد شجاع وموسى كان عند هذه الشجاعة لانه هو نشأ في بلاد فرعون فلذلك حينما استنجد به العبراني على المصري راح ضار بالمصر الضربة وقتل لينجد قريبه العبراني فلكنهم غير مؤمنين بالدعوة دائما من الداخل من داخل النفس ما كان هذا موجود فهم لذلك اتخذوا عملوا لهم عجل وكانت عبادة العجل معروفة في مصر قديمة هم تروي كتب التاريخ والقصص الانبياء قالوا له ايش معنى يعني المصريين بسعدهم آله وعجول من ذهب يعبدوها احنا ايضا نريد عجيب اتحملتوا على العذاب كلها حتى ليش لماذا غير لي لمبدأ اتهتموه وآمنتم به مع موسى لا اثار القضية مش مبدأ ولا عقيبة ايضا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا العظيمة هذا طبعا في فترة متأخرة مع عيسى وكما قالوه على مريم وتقولوه عليها فهذه يعني هنا تصوير القرآن اهتم كثيرا حقيقة بتصوير ولذلك هو يعطينا سنة القرآن أراد أن يبين لنا منهجا بضروره هذه المادة مادة الأديان والمذاهب لأن القرآن الكريم تعرض كثيرا إلى وبتفصيل إلى الديانات السابقة للإسلام وخاصة اليهودية والمسيحيه فلذلك نحن من باب أولى أن ندرس القرآن طال قوانين وقد نجد التفاصيل في كتب ال... في الكتب الاخرى في كتب اليهود نرجع لنرى ال... الايات الكريمه نعرف ونفهم هذه الايات نفهم مصادق هذه الايات من الواقع الواقع مين من التاريخ اليهودي من الشخصيه اليهوديه من كتب اليهود كذلك من المسيحيين فهذا هذه المعالجة من آيات كثيرة يعني نحن أوردناها في هذه في المحاضرة آيات كثيرة تتعرض إلى عقائد إلى العقيدة الحقيقية لأنبياء بني إسرائيل وإلى موقف بني إسرائيل من الأنبياء هذا معناته معناتها طلب من عدنا أيضا أن نتفهم الديانات الأخرى التي تعيش وتتعايش مع الإسلام نحن نعيش في كثير من الأحيان لسنا بالضرورة دائما في وسط إسلام خالص المسلم بالهند عند ديانات هندوسية وما شئت فحدث من الديانات ربما مئات من العقائد والملل والنحل أما هذه الهند فهي مزرعة ملل والنحل وحد هذه تكتب فيها مجلدات ربما الديانات الأساسية فيها أربعة فحتى داخل العالم الإسلامي نحن بيننا يعيش مسيحيون ويهود وقدرنا أيضا كان أن يتعايأ أن يأتي اليهود إلى فلسطين فعليه يعني هنا القصص القرآني والآيات الكثيرة في القرآن التي تعرضت إلى تاريخ اليهود أو تاريخ النصارى أو الصابئة أو غيرهم من الديانات هي منهج منهج بالنسبة لنا أن نقوم بدراسة هذه الديانات بتعمق وبإيمان كي نعرف العقيدة الحقيقية ونعرف موقع اقدامنا كمسلمين ونعرف كيف أيضا نحاجج ونرد بالحجه القوية والبرهان السديد. إلى هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته